واهب لنا من اهلهم ومثلهم معه رحمه منا رحمه منا وذكرا لوللالباب وحذ بيدك ضركا صدر به ولا تحنس ان وجدناه صابرا مع العدل ان انهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندلال من المختارين الرفيع واذكر اسناعي لول يسع هذا الكفل وكل من الرفيع هذالك وان للمستطيل لحسن ما اللهم الأجواء متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات تقر في أكراد هذا ما تعودل بيوم الشهاب إن الطاغيل لا شر ومراد جهنم مصلونها فبئس سلمها هذا فليذفه حميم وغساق واقر من شكله الزواج هذا فود قدح لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار